الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح, فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا أَوَلَا إِلَّا أَنَّ أَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَنِّي مَنِيمٌ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ هبطت عمالهم فأصبحوا خاسرين يا منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بونه أذلّت على المؤمنين أعذت على الكافرين يجاهدون يجاهدون نفي سبيل الله ولا يخافون له تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء والتبع تقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتموا إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنكمون منا